بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات الغرباء الإسلامية بالتعاون مع شبكة شموخ الإسلام تقدم لكم في الشريط السادس من شرح رسالة إخبار أهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ من الحديث لمؤلفها الإمام بالفرج بن الجوزية رحمه الله ومع شرح الباب الثالث من الرسالة جلود الميتة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 من الشيات التي لم تذكى ذكاه شرعية كل ما لم يذكى مما يؤكل لحمه ذكاه شرعية يسمى ميتة ويدخل في الميتة في حكم الميتة التي ذبحت عند الأضرحة أو عند النصب بصفة عامة وكذلك يدخل في الميتة وحكمها التي ذكر فيها غير اسم الله رب العالمين كان يقال باسم فلان وباسم علان إذا فرق بين ما ذبح عند النصب عند الاضرحه فالتي ذبحت عند الاضرحه هي في حكم الميتة ولو سمي اسم الله تبارك وتعالى ولو قال باسم الله عند الضريح فإنها في حكم الميتة أو تلك التي ذبحت لغير اسم الله رب العالمين هي أيضا تدخل في حكم الميتة وهذا ما قال فيه ربي سبحانه وتعالى حظمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلا لغير الله به والمنخنقه والموقوزه والمتردية والنطيحه وما أكل السبع وما ذبح على النصب وما أكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب إذن هذه التي ذكرها ربي سبحانه وتعالى هي من الميتة أو ما كان في حكمها وقال الله سبحانه إلا ما ذكيتم هي تعود على آآ التي آآ على المنخنقه والموقوده والمترديه والنطيحه ما معنى هذه الالفاظ الاربعه آآ آآ اما قال الله سبحانه حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة أي التي ماتت بالخنقي التي ماتت بالخنق فإذا كان بقي فيها روح وزكيت فهي في حكم فهي في حكم المذكات, المذكات. والموقوذة أي التي بالضربي من شدة الضربي ماتت والمتردية أي التي سقطت من الفوق من أعلى والنطيحة أي نطحتها شات فماتت إذن هذه الأربعة إذا كان فيها بقية فيها روح فهي في حكم المذكات أما إذا ماتت فهي في حكم الميتة بل هي الميتة اذا بحثنا في جلود الميتة في جلود الميتة بعض العلماء قالوا يدخل في هذا البحث ما لا يستعمل فيه الذكات أي ما لا يذبح ما لا ينفعه الذبح كالبهائم والسباعي وما لا يؤكل لحمه بصفة عامة بصفة عامة ما لا يؤكل لحمه قال يدخلوا في هذا البحث إذن هذا المبحث العلماء يتطرقون إلى جلود الميتة أي كل ما لم يذك ذكاء شرعية مما يؤكل لحمه وقلنا ما يدخل في حكمه التي ذبح عند الأضريحة أو التي ذبح ولم يذكر فيه اسم الله تبارك وتعالى وكذلك قالوا يدخل جلود الحيوانات التي لا تؤكل لحمها ولو ذبحت لكن لا تؤكل لحمها قالوا بعضهم من يحظم ذلك ما سوف نرى بإذن الله رب العالمين فيه لفتة ونحن نتكلم على مسألة الميتة الله تبارك وتعالى حظم الميتة الله تبارك وتعالى حظم الميتة في الجاهلية كانوا يبحون الميتة قريش الذين ما أسلموا منهم كانوا يحلون لأنفسهم الميتة فلما حظم الله الميتة كفاظهم كانوا يجادلون المؤمنين فكانوا يقولون لهم كيف تحظمون على أنفسكم أمراً قتله الله الميت من قتلها قتلها الله رب العالمين كيف تحظمون على أنفسكم امرا قتله الله وتحلون لأنفسكم امرا أنتم قتلتموه فألكم تجعلون أنفسكم أفضل من الله رب العالمين ولا كيف هل كان قريش كفار؟ الكفار كانوا يجادلون المؤمنين بذلك وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم يعني في مسألة الميتة تنبى إشقال ربي سبحانه هم كانوا يجادلون بلا برهان كانوا يجادلون بلا دليل مجرد رأي وهكذا القضية يا اخوان على أن كل من يعارض النص المحكم الصريح في المسألة فحجته بلا برهان فهو يتكلم بلا برهان كل من يعارض نصا صحيحا صريحاً معارضته وجداله بلا برهان ولا حجة فهؤلاء كانوا يجادلون المؤمنين بهذه المسألة تنبهش قال ربي سبحانه وتعالى وان اطعتموهم إن اطعتموهم في هذه المسألة فأحللتم الحرام وحرمتم الحلال في المسألة الواحده هذه المسألة الميتة قال رب إنكم لمشركون وإن أطعتموهم إنكم إن من باب التأكيد إنكم لمشركون لم تأكيد أيضا إنكم لمشركون إن أطعتموه في مسألة واحدة فكيف من, من يطيع في مسائل كثيرة تحويها القوانين الوضعية التي هي معارضة لشريعة رب البريه إنكم لمشركون ان اطعتموهم فمن خضع لهذه القوانين الوضعيه معرضا على عن شريعه رب البرية فهذا شرك بالله رب العالمين وهذا ما قاله عدي بن حاتم او هذا ما استشكل على عدي بن حاتم لما قال ربي سبحانه وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قال عدي بن حاتم اذ كان اذا عاشر النصارى ويعرف دين النصارى فقال يا رسول الله ما يعبدونهم ما يعبدونهم فقال صلى الله عليه وسلم اولم يحظموا لكم الحلال فحظمتموه وأحلوا وأحظموا لكم الحلال فحظمتموه وأحلوا لكم الحرام فأحللتموه قال بلى يا رسول الله قال هذه طاعتكم لهم هذه هذا شر إذن نعود إلى مسألتنا مسألة الميتة جلود الميتة ما حكمها؟ جلود الميت ما حكمها؟ قال المصنف روى ابن عباس رضي الله عنه عنهما ان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو على أن الرسول صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم فقصص إنما حظم أكلها إنما حظم أكله هذا الحديث رواه البخاري ظاهر هذا الحديث مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشات ميتة تنبه إلى الألفاظ مر بشات ميتة فقال الا استمتعتم أو هل انتفعتم بجلدها فقالوا إنها ميتة فقال صلى الله عليه وسلم انما حظم اكلها اذا هذا الظاهر انه يجوز الانتفاع بجلد الميته مطلقا لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوها لما تغسلوها فالظاهر النصي عموم اي جلد ميت ينتفع به اي جلد ميت ينتفع به وهذا المفهوم فهيمه ابن شهاب الزهري ابن شهاب الزهري يرى بجواز انتفاع الميتة مطلقا سواء دبغت أي غسلت او لم تغسل ظال الحديث هكذا ظال الحديث هكذا هذا الحديث رواه البخاري واردت روايات اخرى عن عبد الله بن عباس نفسه تقيد هذا المفهوم تقيد هذا الاطلاق ليس كل كل جلد ميتة ينتفع به ابتداءا لا بد أن يدبغ، لا بد أن يدبغ من هذه النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ما رواه البخاري ومسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر هذا رواه مسلم، وعند البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس أن تصدق ل على مولاة ميمونه ميمونة رضي الله عنها تصدق لها بشات فماتت ماتت هذه الشات فقال فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ هل أخذتم إهابها جلدها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم إنما حظم أكلها إنما حظم أكلها إذا هذه النصوص وما في معناها تدل على أن ليس كل ميتة لا ينتفع به إنما الميت حظم علينا ماذا؟ أكله حظم علينا أكل الميتة أما جلده فجاز لنا أن ننتفع به إذا دبغ إذا طهر فهذا هو المفهم. وهذا أيضا دليل عند بعض الأصوليين على جواز تخصيص القرآن بالسنة جواز تخصيص القرآن بالسنة فالقرآن جاء يحرم علينا الميتة كلها أكلها جلدها وبرها شعرها صوفها خرنها عظمها دمها فكلها محظمة ما دام سميت ميتة فجاءت السنة تخصص الإيهاب تخصص الجلد أنه يجوز لنا أن ننتفع بجلد الميتة إذا دبغ، هذا تخصيص، فجاز إذا تخصيص حرآني بالسنة، وهذا الراجح في مسألة الأصوليين هذه. إذن هذا قول بهذه النصوص، قال المصنف وروى عبد الله بن عكيم، قال أتان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر، ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب هذا الحديث رواه أصحاب السنن الا ابن ماجه بمعنى رواه الترمذي والنساء وأبو داود قال رواه ابن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر قبل أن يموت بشهر ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب أي لا تنتفع من الميتة لا بلحمه ولا بجلده الظاهر يقول على أن هذا ناسخ الآخر قالك مشروعية الانتفاع بجلد الميتة هذا الحديث قد لا تنتفع بجلد الميتة قبل وفاته بشهر هذا الحديث أخذ به او كان يأخذ به الإمام أحمد بن حنبل كان يأخذ به إمام أحمد بن حنبل قبل أن يتراجع في المسألة وسوف نعرف لماذا تراجع الإمام أحمد بن حنبل عن هذه المسألة قال الأطرم هذا الاثرم من كبار أئمة وعلماء الحنابلة قال أطرم كانه كأنه منسوخ الاول أي هذا الرواية عبدالله بن عكيم كأنه منسوخ لحديث عبد عبدالله بن عباس قال ألا تراه يقول قبل وفاته عليه الصلاه والسلام بشهر بما أمر متأخر أمر متأخر وقال غيره وسوف نعرف ماذا قال غيره إذن عندنا حديثين أو عندنا حديثين حديث فيه مشروعية الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت والكلام على جلود الميتة أي كانت نجسه ثم إذا دبغت طهرت واضح الكلام لا يتكلم على مسألة جلد ما ذكي الشاكلة تذكى طاهرة أو ما طاهرة. جلدها في حكم هذا يكون طاهر إذن الكلام على الجلد النجس ما هوش على الجلد الطاهر الجلد الطاهر طاهر وإن لم يدبخ فهو طاهر جلد الشات أي ما يؤكل لحمه كل ما يؤكل لحمه إذن عندنا نصين نص يشرع لنا جواز الانتفاع بجلود الميتة إذا دوبغت، وعندنا هذا النص، هذا يقول لك لا يجوز لك أن تنتفع بجلود الميتة. إذا الظاهر فيه تعارض، الظاهر فيه تعارض، وعلى اساس هذا التعارض قالوا هذا الثاني حديث عبد الله بن عكيم هو ناسخ لحديث عبد الله بن عباس وما في فمي وما في معنى حديث عبد الله بن عباس ما رأينا فيه عن ميمونه وغيرها. أو حديثي مولى ميمونة إذن علماء الاصول يقولون إذا كان نصان متعارضان في الظاهر فيه طرق العمل فيه الجمع فإن لم يتمكن الجمع هنا نذهب إلى إما إلى الترجيح وإما إلى النسخ إما إلى الترجيح وإما إلى النسخ على حسب الحال على حسب الحال فيه في نصوصنا الآن فيه إمكانية الجمع فيه إمكانية الجمع كيف فيه إمكانية الجمع حديث عبد الله بن عباس يحل لنا الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ بعد أن تدبغ يجوز لنا ننتفع بها قبل الدفاغ يجوز لنا أن ننتفع بها لا يجوز لنا ان ننتفع به تبقى في حكم الميته عبد الله بن عكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميته باهاب ولا عصب أي هذا حديث مطلق قد يحتمل انه يتكلم على ما قبل الدباغ. اما بعد الدباغ فحديث ابن عباس يوضح أنه يجوز الانتفاع به إذن في امكانيه الجمع ان حديث عبد الله بن عكيم يحتمل انه قبل الدباغ. إذن فيه احتمال كذا وفيه احتمال كذا الاستدلال بمثل هذا ضعيف كل نص ورد فيه الاحتمال بطل به الاستدلال لكن حديث ابن عباس وما كان في معناه محكم واضح جلي صريح على أن أي ما اهاب دبغ فقد طهر أما حديث ابن عكيم ففيه احتمال هل يتكلم قبل الدباغ أما بعد الدباغ ثم ثم حديث عبد بن عكيم اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه وهذا هو سبب تراجع امام احمد بن حنبل نفسه احمد بن حنبل كان يقول بهذا الأمر كان يقول بالنسخ كان يقول حديث بن عكيم هو ناسخ لحديث بن عباس ثم تراجع لما راى في حديث عبد بن عكيم من الاضطراب كيف الاضطراب أي تمت روايات كثيره متعارضه متضاربه متعارضه ومتضاربه فيه رواية تقول هنا عندنا ماذا أتانا كتاب رسول الله اتانا كتاب رسول عبد الملك هكذا يقول فيه رواية أخرى لا فيه رواية يقول عبد الملك يقول عن قبل ابن شهين عمن قرأ الكتاب إذا ليس هو الذي قرأه في واسط بينه وبين الكتاب في وسائط بينه وبين من قرأ الكتاب وهؤلاء الوسائط لا نعرف هل هم ثقات أم غير ثقات؟ ثانياً في روايات ليس فيها شهر في رواية آتانا كتاب رسول الله أن لا تنتفع بجلد بإهاب الميتة ولا عصب حكاً مطلقاً ليس فيها المده في رواية أخرى بشهرين في رواية بثلاث أيام في رواية بأربعين يوم كل هذا اضطراب يضر بالحديث ثم عبد بن عكيم اختلف في صحبته اختلفوا في صحبته أبو حاتم يقول ليس بصحابي اذا هذا تابعي ولو صحة هذه الرواية هو تابعي أتان كتاب رسول الله من أتاك به هل هو كتاب صحيح أو كتاب ضعيف ما دمت لم تصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كل هذا جعل الأئمة الحديث يضعفون الحديث كأمثال يحيى بن معين يحيى بن معين كان يضعف الحديث وكما راينا الآن أحمد بن حنبل تراجع عن تصحيح الحديث فراه مطلبا وكذلك الإمام أبو حاتم هؤلاء الثلاثة كانوا من كبار أئمة علم العلل علم العلل وإن صحح بعضهم الحديث أو حسن بعضهم الحديث الإمام الترمذي لكن حتى ولو كان صح أو كان حسنا على رأي الإمام الترمذي ومن سلك مسلكه ونهج ضربه رأينا أن الحديث في متنه غير او في متنه احتمال هل يتكلم على قبل الدباغ أو ما بعد الدباغ؟ إذن مثل هذه الرواية ومثل هذا الحديث لا ينهض لا يقوى أن يكون ناسخا لحديث الصحيحين وليس فقط هو حديث الصحيحين بل حديث صريح الدلالة حديث ابن عباس صريح هو ثابت حديث صحيح صحيح لا إشكال فيه وصريح من حيث مفهومه ومعناه حديث الله بن عكيم لا, يكو لا يقوى أن يتعارض احاديث أو رواية عبد الله بن عباس التي كلها في محور واحد أنه كل ايهاب كل جلد إذا دبغ فقط طهر قال المصنف والإهاب هو اسم للجلد قبل الدباغ اللغويون وكذلك قال الجوهري ونظر بن هو من اللغويين على أن الإيهاب في اللغه هو كل جلد قبل أن يدبغ الجيت قبل أن يطلق عليه الإيهاب أما بعد الدبغ يسمى على حسب ما صنع به إما قربة وإما فراشا وهكذا على حسب صنع به ثم قال المصنف بن الجوزي وحديث عبد بن عكيم طالب جدا ورأينا أنا في بعض من العلماء الحديث يضاعفونه والظاهر على ابن جوزي كذلك إذا ابنه التضعيف كما تسمع الآن وفيه من يصح يحسنه او يصححه كالإمام الترمذي في جامعه ثم قال ابن جوزي ولا يقاوم به الاول لانه في الصحيحين أي عبدالله بن عكيم كما رأينا مضطرب لا يقاوم حديث الصحيحين وهو حديث الله بن عباس رضي الله عنه العلماء في المسألة ما هي اقوال العلماء في هذه المسألة؟ اولا العلماء تكلموا في هذه المسألة من ناحيتين، من ناحيتين. هل الكلام عن كل ميتة أو فقط ميتة الشيات أي ما يأكل لحمه؟ هل في كل ما، في كل أمر، أم فقط في ما يأكل لحمه؟ فيه من يقول الجمهور يقولون مطلق، أي كل ميتة وما كان في حكمه. الشافعيه يستثنون الكلب والخنزير لماذا لان الامام الشافعي ومن تبع مذهب الشافعي يقولون على ان الكلب والخنزير هما نجس هما حيين هما حيين فهم نجس فكيف بعد الميته فلا ينتفع به لا دباغ ولا ولا ذكات. لا اهاب ولا ذكر لا دباغ ولا ولا ذكاته لان اصلهما نجس هذا المذهب الشافعي مذهب الاحناف استثنوا الخنزير وحده لانه رجس اصله نجس المالكيه استثنوا مع الخنزيري ليس في باب المحرم لكن كانوا يكرهون البغاله والحمير كما حكى ابن القاسم عن مالك البغال والحمير، لأنه لا يست... لا لا يذكرون الحنابلة يستثنون السباع، الحنابلة يستثنون السباع، كلام الشافعية في استثناء الكلب والملكية في استثناء الحمير والبغال ليس معه نص، ليس معه نص. اما من استطره الخنزير فلعل كلامه وجيه لان نص موجود على ان لحم الخنزير او الخنزير هو رجسون هو رجس لكن الحنابله لما استثنوا السباع يستدلون ببعض النصوص منها ما رواه النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع حكى باطلاق أين في في السابق لما تكلمنا حديث عبدلاب بن عكيم أن العلماء يقولون إذا تعارض تعارض النصوص وأمكن الجمع فالمصير إليه أولى المصير إلى الجمع أولى فالنهي عن جلود السباع يحتمل قبل الدباغ قبل الدباغ أما قولنا صلصل صلص أيما أي إهاب دبغ فهذا من أدوات أدوات العموم أيما أي يهم الألفاظ العموم أيما إيهاب دبغ فقد طهر فيدخل فيه العموم كل إيهاب دبغ فقد طهرا ولهذا الأقرب هو المشي مع من يستثني ما كان صريحا كالخنزيري وإن كان بعض الفقهاء يرون على أن عموما كل جلد دبغ فقد طهر المنحه الثاني وهي مسالتنا مذاهب الفقهاء في جلود الميته في الشرح راينا أنه فيه من يقول بجواز انتفاع جلود الميته مطلقا سواء دبغت او لم تدبغ وراينا وقلت لكم هذا مذهب الزهري عمل بظاهر النص أنتي مرة معنا أعرف من رواية من روايات عبد الله بن عباس أنا والرسوصة مرة بشات فقال أنا انتفاع بجلده قالوا إن ميتا قال إنما حرم ما أكلها وهذه رواية ما فيهاش دباغ أو غير دباغ الزوري أخذ بهذه الرواية المطلقة وقال على أن أيما أيما جلد دباغ أو أيما جلد لميتة جاز الانتفاع به وقلنا هذا يرد عليه برواية مقيدة تمت الرواية قيدت هذه الرواية المطلقة أن المقصود هو إذا دبغت إذا دبغت يقول الإنسان لعل يستشكي عليه يقول هذه الرواية كيف نفعلها؟ كيف نفعل هذه الروايه المطلقة؟ يا اخوان علماء أو الرواة كانوا يروون الأحاديث بالمعنى احيانا الرواة كانوا يروون احاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمعنى فكان أحدهم يزيد وأحدهم ينقص في من يخل بالمعنى وفي من لم يكن مخلا بالمعنى الروايات إذا جمعت يتضح مفهوم الرواية الصحيحة فرواية الآن عندنا عبدالله بن عباس مرة ذكرت رواية عنه بالدباغ ومرة لم تذكر بالدباغ وأكثرها تذكر بالدباغ فلعل التي زاد إذا صحت فهو أولى والذي الذي حفظ حج على من لم يحفظ الذي حفظ قد على من لم يحفظ في مذهب ثاني يقولون على ان وهو جمع روايه قول الثاني يقول ان اي ما اهاب سواء دبغ او لم يدبغ لا يجوز عكس الاول قلنا مذهب زهري. اي شيء يجوز انتفاع به دبغ او لم يدبغ فيه مذهب ثاني عكسه اي ما اهاب لا يجوز اخذ به اخذنا بروايه عبد الله بن عكيم وقلنا هذا كان مذهب من كان مذهب احمد بن حنبل قبل أن يتراجع كان مذهب احمد بن حنبل قبل أن يتراجع وفي مذهب ثالث وهو مذهب الجمهور هو مذهب الشافعي ومذهب الاحناف وروايه عن المالكيه وروايه حتى او وهو مذهب احمد بن حنبل بعد رجوعه وهو جمع بين النصوص المحرم هو جلود الميت قبل الدباغ أما بعد الدباغ فيجوز الانتفاع بها فيجوز الانتفاع بها المالكية والحنابلة مع هذا المذهب إلا أنهم يخالفون الأحناف والشافية في مسألة رأينا الآن مذهب الجمهور إيهاب الميتة إذا دبغ يجوز الانتفاع به القائلين بالجواز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ ينقسمون قسمة إلى الآن الشافعية والأحناف يقولون هي طهارة كاملة هي طهارة كاملة بمعنى يجوز البيع يجوز الجلوس عليه يجوز الصلاة عليه يجوز استعماله قرب للماء للأكل للأمور اليابسة انتفاع, به انتفاع كامل تام المالكية والحنابلة يقولون هي طهارة ناقصة ليست كاملة هي طهارة ناقصة فمثلا الحنابي لا يقولون يجوز استعماله فقط في اليابسات حفظ اليابسات كل شيء الحبوب و هذه اليابسة يجوز وضعه أما الجلوس عليه والصلاه عليها الملكية لا يجوزون الصلاة على جلود الميتة ولا دبغت ولا يجوزون بيعه الملكية لا يجوزون بيع جلود الميتة ولا دبغت لان عندهم هي طهارة ناقصة يستدلون بماذا؟ يقولون قوة الآية حظمة عليكم الميتة قالوا أن الآية قوية والصواب قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا انتفعتم بها انتفاع مطلق هو الصواب هي الانتفاع الكامل هي طهارة كاملة ولو كان طهارة ناقصة لأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكان هو في موطن البيان كان صلى في موطن البيان ولا يجوز في حقه في مثل هذا الموطن أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة وهذا وقت الحاجة هو يتكلم صلى الله عليه وسلم عن جلود الميت متى ينتفع بها ومتى لا ينتفع بها فلو كان تمت تفصيل بين انتفاع التام وانتفاع ناقص لبينه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو لم وهو لم يبين فيبقى النص على عمومه وهو جوازه ومشروعية انتفاع بجلود الميتة مطلقا إذا دبغت إذا دبغت تكلمت عن مساله لحوم أو جلود السباع أو جلود ما لا يوكل لحمه فهذا الشرط أنها تذكى أنها تذكى فاذا ذكيت فيجوز ويشرع انتفاع بجلدها بعد الدباغ. اما اذا وجدنا مثال سبع او ما لا يكن لحمه ميت فهذا الاصل اننا لن ننتفع به انا اصلا لن ننتفع به بجلده لكن متى انتفع بجلد ما لا يؤكل لحمه اذا ذكي اذا ذبح باب استعمال الجلد فجاز لنا نستعمل جلد بعد الدباغ بمعنى فيها أمر زائد لأنه لا يمكن لحمه أما مسألة ما يؤكل لحمه إذا ذكي فهو طاهر ما ذكي فهو طاهر هذا هو مسألتنا نلخصها على أن نلخصها على قول الراجب بدون تفاصيل الأقوال جلود الميتة أو الميتة هو ما يؤكل لحمه ولم يذك ذكاء شرعية هذه هي الميتة الميتة هو كل ما يؤكل لحمه ولم يذك ذكاء شرعية وقلنا يدخل فيها أشياء ما ذبح عند الاضرحه ولو ذكر اسم الله فهي في حكم الميتة أو ما ذكر فيها غير اسم الله فهذه أيضا يقول باسم فلان و باسم علان و باسم زيد و وعبد في هذه ايضا تدخل في حكم الميته وما يدخل في حكم الميته كذلك ما لا ينتفع به الذبح ما ي... ما لا يؤكل لحمه ما لا لحمه هذا يدخل ايضا في الميته لان محرم علينا اكله اصلا محرم علينا اذا هذه جلودها ما حكمها يجوز انتفاع بجلودها اذا دبغت يجوز انتفاع بجلودها إذا دبغت إذا دبغت هذا هو شرطها أما ما يؤكل لحمه وذكي أي زبح بالطريقة الشرعية فهذا يجوز لنا استعمال جلده ابتداء نحن نطهره من باب النظافة وش من باب انه نجس أو ليس بنجس من باب التنظيف لأنه يجوز لنا استعمال جلده ابتداء ما هو حكم الصوف والوبر والشعر إذا كان طاهر بمعنى زكي من ما يؤكل لحمه فجاز انتفاء بالصوفي هذا لأنه في حكمه طاهر أما ما كان إذا كان ميتا فلا يجوز لنا انتفاعه بالصوفي إلا بعد الدباغ لأنه ميت ما كان من أجزاء الميت فهو ميت وما كان من أجزاء الطاهر فهو طاهر واضح إذا هذه هي المسألة الله تعالى أعلى واعلم. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته